أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَا لَوْ وَلَدَ أَطَلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا خَنَكْتُمُ مَا يَقُولُونَ وَلَمْ دُولُمُ مِنَ العَذَابِ مَدَّ وَنَرِثُوهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَؤْدًا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَقُولُوا لَهُمْ عِزَّ كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَقُولُونَ عَلَيْهِمْ ضِدَّ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 إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عددا وكلهم آتي يوم القيامة فرد